119. ورسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 110. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 111. كذبت قوم نوطر لا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم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 113. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر 117. كذبوا بآياتنا كل ذا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 118. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمن 117. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر 110. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر